ام حسبتم ان تتركوا وَلَمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا